أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الذين <تصفيق> venido To na والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمان ذلكم توعون به والله بما تعملون خبير فمن لم قائعه يقوم تسيدنا ذلك كان بالله والصور وتلك حدود on oh, code يوم ما Hvala što